بسم الله الرحمن الرحيم الخائفون والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون لا يلجي النار مكى من خشية الله عز وجل حتى يعود اللبن إلى الضر أخبار الخائفين من رب العالمين الخوف من الله تبارك وتعالى هو الركيزة الأساسية في عباد الله الصالحين مولا جئتك والذنوب كثيرة وتطلعت فيك وانت غايه مقصري ورجوت منك نباله امحو بها فاحوى كتابي أخبار الخائفين من رب العالمين واستمعوا إلى أخبارهم يحدوكم إلى غز السير إلى الله يمرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرض الموت فيقول مروا أبا بكر فليصلي بالناس فقالت عائشة يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف رجل أسيف فإذا ما استفتح القرآن من أوله او من اخره فاذا به يبكي بدمع سجيل حتى ان الناس لا يستطيعون ان يميزوا القران منه هكذا كان بكاء القوم من الله عز وجل شداد بن الهاد رضي الله عنه قال كنت أصلي الصبح خلف عمر وكنت في آخر الصفوف وكانت صلاة الصبح ملأة فقرأ سوره يوسف عمر. حتى بلغ إلى قول الله عز وجل إنما أشكو بسي, بسي وحزني, وحزني إلى الله فسمعت نشيجا بكى عمر بصوت شديد حتى ان شداد بن الهاد وهو في آخر الصف سمع بكاء عمر هؤلاء هم العمليق الصحابة زينة. هدى الله بهم دولة الكفر وهذه هي صفة الرجال علي بن ابي طالب يصلي الصبح يوما فينعي على البكائين في زمان الفاضلين فيقول رضي الله عنه بعد ان اسند ظهره الى الحائط. لقد رأيت ناسا من اصحاب نبيكم ما رأيت على شاكلتهم احد الصحاب كان الرجل منهم اذا دخل عليه الليل يقف بين يدي الله عز وجل ويضرع النوم يراوح بين قدميه بين يد الله ويطيل السجود حتى إذا أقبل إلى الصلاة تراهم شعسا غبرا بين اعينهم أثر السجود مثل قدم المعزة كن كالصحابة في زهد وفي ورع القوم ما لهم في الكون أشباه عباد ليل إذا جن الصباح بهم هبوا إلى الموت يستجدون رؤياه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا اخوانكم في تسجيلات الروضة للإنتاج الإسلامي والتوزيع أن يقدم لكم هذا الإصدار المتميز والذي هو بعنوان أخبار الخائفين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 وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل ضلاله في النار فقد دارت الأيام وذهب شهر رمضان هذه المدرسة مدرسة الثلاثين يوما والتي كانت قد أغدقت علينا معاشر المؤمنين المسلمين من الدروس والعبر الذي يحدون على غز السير إلى الله عز وجل سيرا حثيثا سريعا لعوجاج فيه هذه المدرسة العظيمة التي نرشف منها هذه الدروس المقومة للنفوس والتي من خلالها يقوم العمل مع الله عز وجل وعلى مدار العام كله وكان من هذه الدروس أو من أعظم هذه الدروس هو الخوف من الله عز وجل كيف كان المؤمنون يقدرون الله حق قدره فيصوم صياما يمتنع فيه عن الحلال الذي قد أحله الله عز وجل له يمتنع فيه عن هذه الأشياء التي قد رغبها وأرادها من طعام وشراب ونساء ومع ذلك فإنه كان يستطيع الا يمتنع عنها ويخرج للناس يزعم أنه صائم، إلا أن جلال الله عز وجل في قلوبنا أدى إلى الا يفعلها مؤمن قط، فتعلمنا كيف يكون الخوف من الله عز وجل في السر والعلن، بل في السر قبل العلن. وتحتاج أمتنا اليوم يا عباد الله لذكر الخوف والذي كنت قد ذكرته في الحلقة السادسة من سلسلة بث الإيمان وأردت الآن واحتجت إلى إعادته ذلك لما أرى من تقلب الأيام والأحوال فقد ذهب كثير من منسوب الخوف في قلوبنا ولما خفنا من غير الله عز وجل اخافنا الله عز وجل من كل من هو دونه جزاء وفاقا لاننا مطالبون بان لا نخشى الا الله تبارك وتعالى فلما خفنا من كل من هو دون الله عز وجل ضربنا الله تبارك وتعالى بقارعه اردتنا في هوه ساحقه وتركت ارضنا بلاقع ضربنا الله عز وجل بالكافرين الذين أخذوا بعض ما في ايدينا بل أخذوا كل ما في ايدينا إلا النذر اليسير القليل وعدى هؤلاء الجلاوزة الأباطرة على أمتنا يمزقونها تمزيقا ويحدثون بها من الفواحش والافاعيل ما يدمى له الجبل الراسي ويئن له الحجر القاسي فدمروا أمة ملتئمة كانت بالأمس القريب عدى الجلاوزة الأباطرة على أمتنا فمزقوها يعدون يوما بعد آخر تخرج نساء المؤمنين يخرجن ليجرعون أمثالنا من الرجال كؤوس المزلة والهوان فمنذ خمسين عاما خرجت تلك المرأة على ربوة عالية تنادي على الرجال حيث مات الرجال نادت عليهم من فلسطين وخرجت هذه المرأة هي هي بنفس قسمات وجهها وبنفس سيلان دمعها خرجت هي هي من البسنة وهي هي من تشمير وهي هي من برما وخرجت الآن هي هي من أرض فاتح عمورية تناشد الناس مجد جدهم المعتصم خرجت هذه المرأة الآن من العراقة إن تقول لكم ولسان حالها ينطق لقد انقطعت عنقي من الصواريخ التي تدكها وليس هذا فحسب بل قد خوى بطني من الطعام على إسر الحصار وليس هذا فحسب بل قد هدم بيتي وقتل ولدي وضاع أخي وأبي وليس هذا فحسب بل قد جاءت ثالثه الأسافي فها انا الان اعالج واباع في سوق العبيد بمئتي دولار اختكم الان في العراق تباع ايها الاخوه بمئتي دولار تباع بيع النعاج العجماء تباع بمئتي دولار وتلك صنعتنا مدت يدا لهفانه بس الاسى من خلفها الوانا مدت وبالأخرى تواري سوءه يا للحياء اذا مشى عريانا مدت ولا اختا لدى اسمارها يحل الحديث ويقطر الايمان مدت يدا ترجو الغزى ترجو الكسا ترجو مساجد تحضن الولدان جاء الغزى جاء الكسا جاء الدواء وأتت خيام ترتدي الصلبان جاء النظام العالمي جديده يبدي السلام ويضمر الكفران أكفر تعش يا أيها الأمي لا تؤوي البلاد الحرة الجرزان أكفر تبدى البغض من في الهوى عفوا ويخفي صدره الشنعان وتكلم الدمع الهتون حناجرا هل مات قومي فاستجاب عذانا اختاه يا جرحا لدى اناته صرنا جميعا اعينا عميانا اختاه يا سارا لدى ساراته ناتي الكرى او نغلق الاذانا اختاه يا نوحا لدى اناته صرنا ننادي خيبه موتانا قم يا صلاح الدين أدرك أمة قم يا ابن زنكي قد سبوا أقصان قم يا صلاح الدين أدرك أمة قم يا ابن زنكي قد سبوا أقصان نحن الهوان المر في طياته دون الخلائق نتبع الخصيان صرنا غساء السيل يسجيه القزى نسينا الهدي والقرآن ماذا ترجي من نداء أميمة ماذا ترجي من نداء أميمة صارت على رأس الكرع عنوانا مد العيادية للسماء أخيتي وارجي الاله الواحد الرحمن وسليه أن يهب الحياة لأمة ماتت وسليه ان يهب الحياه لامه ماتت وما اتت الوفاه زمانا تباعواتكم الان يبعن بابخس الاسمان وعلى مراى ومسمع من الكل ويخرج الأزناب الاعلاج الاتباع الصبيه يخرجون الان ليناشدوا الناس ويحكون لهم مجد غزو هؤلاء القوم لبلادنا وسيئات هذا النظام الفائت وأن القوم لا ترفع لهم رأس إلا إذا غزا هؤلاء القوم ديارهم وإذا ما حرروهم من قبضة حكامهم هذا هو الشراك الذي ينصب لنا هذا هو الشراك الذي ينصب لكم يا معشر المسلمين كأنكم تتخدرون عما عن يحدث عندكم هؤلاء القوم لو كانوا يقيمون لأحد وزنا لنظروا إليه بعين الإنصاف أو لاعتبروا احدا حينما قيل له إنك الآن قد قبضت على هذا النظام الذي تقول أنه نظام فاسد فهل رحلت من العراق فقال لهم لا إن هناك بعض الشغل الذي يحتاج إلى وجودي ولو صدق لقال هناك بعض الغزو الذي يحتاج إلى وجودي أيها الاخوه أو أيها المخدوعون بالأمس القريب طالعت صحفنا فوجدت أن هؤلاء القوم قد سبوا الإسلام علنا وكان الإسلام من قبل لا يسب إلا من الأتباع للرؤوس لكنهم اليوم لما رأوا هذه الميوعة الرخيصة منا صار القوم يسبون أغلى شيء عندنا فخرجت امرأة بحضرة سفير سعودي وقالت أمامه وبين يديه إن الإسلام دين تخلف وتشدد وتعصب ولا يعلو الإسلام ولا يدرك شأوى المسيحية التي قد جاءت بالسماحة وقد أخذوا قراراً ألا تسير المرأة بالحجاب ولا تدخل المدارس بالحجاب وهذه هي الحيدة السياسية فهل لا كانت هذه الحيدة أيضا مع اليهود والنصارى إنهم يسبوننا صباح مساء ويسبوا اغلى شيء عندنا يسبون ديننا ومع ذلك يخرج الأزناب يدعون لهم المدني ألا كانت هذه هي المدنية فنحن أول كفار بهذه المدنية قالوا تمدن عصرنا فأجبتهم هذا افتراء مدنية من غير آداب وأخلاق هباء مدنية من غير ما عدل وإنصاف وباء أمن التمدن أن يباد الآمنون الأبرياء أمن التمدن أن يشرد أطفال بالعراء ماذا جن الشيخ الكبير لكي يشرد والنساء ماذا جن الطفل الرضيع لكي يذبح بالعراء وحشية همجية نازية قل ما تشاء يا شعرك النار على عصر به غاض الحياء واظفر بدين محمد دين المحبه والاخاء سيسود رغم الحاقدين ورغم عشاق الفناء نعم لنا الكره مره اخرى لكن برجال للرجال سمات يا عباد الله لا نعلم رجالا الا يوقرون الله تبارك وتعالى ويوقرون احكامه وشرعته ويومها سوف يزلل الله عز وجل لكم الجبال والقلل حتى تركزوا الويدكم في قلب بلاد هؤلاء الكفار فعود على بدء لنلج في هذا المنهج الطربوي الذي نرشفه من مدرسة شهر رمضان الخوف من الله تبارك وتعالى هو الركيزة الأساسية في عباد الله الصالحين وكما تعودت مع حضراتكم حتى لا يذوب الكلام على الشفاء وتذهب الرصانة من الحجى فأسهب واطنب بلا طائل فسوف أرتقي على ثلاث مراق أصل من خلالها إن شاء الله عز وجل وقدر إلى شأو هذا الموضوع وأم رأسه وذروة سلامه المرقات الأولى الشرع القويم يمدح الخائفين المرقاه الثانية أخبار الخائفين من رب العالمين المرقاه الثالثة الخوف من الله هو الأمن الحقيقي وأسأل الله عز وجل على سدتها أن يخرجها بيضاء مخلصة نقيه وأن يجعلني ممن أسهب واطياب وأطال من غير إملال وان يجعلها قليله المباني كثيره المعاني وان يجعلها بحق صنعه من طب لمن حب انه ولي ذلك والقادر عليه اعلم علمني الله واياك ان الله تبارك وتعالى قد جعل للخوف مرتبه عظيمه في كتابه اذ هو العصا المستخرجه من الجنه والتي من خلالها تستطيع أن تسير نفسك إلى الله عز وجل فاحتفى الله تبارك وتعالى بالخوف ورهبته في القرآن واحتفل في غير ما آية أسوق لك منها الآن طائفة فقال الله عز وجل واياي فارهبون أي وإيايا فخافون وقال الله تبارك وتعالى وخافون إن كنتم مؤمنين وقال الله عز وجل إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون قال الحسن البصري رضي الله عنه إن المؤمن تراه يعمل صالحا مع وجل فيه أو قد جمع عملا صالحا وخوف فيه والكافر قد جمع إساءة وامنا أي أن المؤمن إذا قدم لله عز وجل شيئا تجده مع ذلك مشفقا ألا يتقبله الله عز وجل والكافر قد أساء في جنب الله عز وجل ومن جراء جهله بالله إذا به في أمن لا يظن أن عذاب الله عز وجل واقع به وقال الله عز وجل اذا تتلى عليهم ايات الرحمن خروا سجدا وبكيا فذكر الله عز وجل الان البكاء وقال الله عز وجل ان بطش ربك لشديد يخوف هؤلاء القوم الذين يقرؤون وقد خرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابي هريره رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال سبعة يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله وذكر منهم ورجل ذكر الله عز وجل خاليا ففاضت عيناه رجل ذكر الله تبارك وتعالى وما اعد في الآخرة من عذاب ونكال ونظر إلى تقصير نفسه ففاضت عيناه وفي الحديث الذي أخرجه الإمام الترمزي وصححه الألباني في صحيح الجامع من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يلج النار عبد بكى من خشية الله عز وجل حتى يعود اللبن إلى الضرع لا يلج النار لا يدخل النار عبد أبدا بكى من خشية الله تبارك وتعالى حتى يعود اللبن إلى الضرع وهذا قياس عظيم يدللك على أنه إن كان من المحال أن يعود اللبن إلى السدي بعد أن خرج منه فكذلك هذا الذي قد بكى من خشية الله عز وجل لا يلج النار ولا يدخلها ابدا حتى يرجع اللبن إلى الضرع وإن كان اللبن لا يرجع إلى الضرع ابدا فهذا الرجل الباكي من خشية الله لا يدخل النار ابدا وفي الحديث الذي خرجه الإمام الترمذي ايضا وصححه الألباني في صحيح الجامع من حديث أبي امامه الباهلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس شيء أفضل عند الله عز وجل من قطرتين هذا نفي واضح لا يبلغ شو هاتين القطرتين شيء ليس شيء أفضل عند الله عز وجل من قطرتين قطرة دم تهراق في سبيل الله عز وجل وقطرة دمع نزلت من خشية الله عز وجل وقال النبي صلى الله عليه وسلم وتلا على أصحابه قول الله تبارك وتعالى يوما كما في مستدرك الإمام الحاكم يا أيها الذين آمنوا أنفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وكان رجل من القوم حبشي يعني رجل أسود يجلس في القوم فهتف بالبكاء وانظر إلى لفظة فهتف رجل قلبه قد كلم من خشية الله عز وجل فلما أنذكر الله عز وجل بحضراته إذا بهذا الرجل يهتف بالبكاء ويرتفع صوته بالبكاء فنزل على الفور جبريل على عسر أمر الله عز وجل له الذي يبحث عن هؤلاء البكائين فنزل جبريل وقال يا رسول الله من هذا الذي قد بكى آنفا فقال له يا جبريل هذا رجل حبشي واثنى عليه النبي معروفا يعني ذكر من جميل خصائله شيئا فقال له جبريل واستمع جيدا إلى فضل بكائه قال له جبريل يا رسول الله إن الله عز وجل يقول وعزتي وجلالي وكبريائي واستوائي على عرشي لا يبكي عبد من خشية اليوم إلا اكثرت من ضحكه يوم القيامة لا يبكي عبد من خشية الله اليوم إلا ضحك والناس كلهم يبكون يوم القيامة وهكذا علم الله عز وجل ونبيه علم الناس كيف يبكون من خشية الله فلا نعلم رجالا إلا وهم يبكون بين يدي الله عز وجل وليس الرجل هو الذي قد جمدت عينه فتعلم القوم وتأسوا برسول الله صلى الله عليه وسلم مما كانوا يرون منه صلى الله عليه وسلم من البكاء وهذا هو الذي يجرنا إلى المرقات الثانية سريعا حسيسا حتى لا ينسلخ الوقت منا يجرنا إلى المرقات الثانية أخبار الخائفين من رب العالمين وهذا هو المنهج التربوي الذي لا أحيد عنه مطلقا كما ذكرت في غير ما موضع حيث أن العبد قد جبل على الأسوة وينبغي إذا ما ذكرنا له صفة حسنة أن يعلم كيف فعلها السالفون فيسير على أسرهم وإذا كان القوم يرون حاديهم فلن يضل الطريق أبدا أخبار الخائفين من رب العالمين في صدارتها أخبار سيد الخائفين من رب العالمين محمد صلى الله عليه وآله وسلم واعلموا أيها الاخوه أنني إنما أذكر هذا الموضوع وأكرره لما ذكرت في صدر هذه الخطبة إننا الآن حقا لا نخشى الله تبارك وتعالى وإن أنكرنا بألسنتنا لكننا على التحقيق لا نخشى الله حق خشيته سبحانه وتعالى وعليكم الآن أن تنظروا إلى القوم كيف كانوا يخافون لتعلموا مدى البون الشاسع الذي صار بيننا وبين عباد الله الصالحين ففي الصحيح من حديث عبد الله بن الشخير من حديث مطرف بن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويقرأ القرآن ولصدره أزيز كأزيز المرجل من كسرة البكاء المرجل هو الإناء الذي به بعض الماء فإذا ما وضعته على النار وبدأ الماء في الغليان فإنه يخرج صوتا غير منكور عند القاصي والداني منكم فالنبي يخرج هذا الصوت من صدره من شدة وجده وبكائه صلى الله عليه وآله وسلم وهو الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وقالت عائشة رضي الله عنها والحديث صحيح أو حسن بشواهده ومجموع طرقه قالت عائشة رضي الله عنها دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما في لحافي حتى مس جلدي جلده واستمعوا لهذا الحديث جيدا حتى مس جلدي جلده ثم قال يا عائشة أتأذنين لي أن أقوم أصلي بين يدي ربي عز وجل قالت فقلت له يا رسول الله والله إني لأحب قربك لكن لا أحجزك عن الله عز وجل قالت فقام إلى شن بالية معلقة أي إلى اناء ماء من جلد معلق بال لزهادته صلى الله عليه وسلم ثم توضأ فلم يسرف ثم قام يصلي فبكى حتى بل لحيته ثم لما سجد بكى حتى بل الأرض ثم لما رفع بك حتى بل حجرة صلى الله عليه وآله وسلم وقال ابن مسعود كما في الصحيحين قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يوما اقرأ علي القرآن يا ابن أم عبد فقال له ابن مسعود أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل يا رسول الله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أحب أن أسمعه من غيري قال ابن مسعود فاستفتحت من صورة النساء فقرأت إلى قول الله عز وجل فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا فقال حسبك يا ابن مسعود حسبك يا ابن مسعود قال فنظرت إليه فإذا بعيناه تزرفان صلى الله عليه وآله وسلم يبكي مع غفران الله عز وجل له وهذا أبو بكر كما في الصحيحين من حديث عائشة يمرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرض الموت فيقول مروا ابا بكر فليصلي بالناس فقالت عائشة يا رسول الله إن ابا بكر رجل أسيف رجل أسيف يعني رجل قد تملك الحزن من قلبه فإذا ما استفتح القرآن من أوله أو من آخره فإذا به يبكي بدمع سجيم حتى أن الناس لا يستطيعون أن يميزوا القرآن منه قالت يا رسول الله إن ابا بكر رجل أسيف وانه متى ما قام في مقامك لا يسمع الناس القرآن فقال لها صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصلي بالناس فصلى أبو بكر بالناس أبو بكر خير الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم ويبكي حتى لا يسمع القرآن منه من كثرة بكائه وفي صحيح البخاري من حديث شداد بن الهاد رضي الله عنه قال كنت أصلي الصبح خلف عمر رضي الله عنه وكنت في آخر الصفوف وكانت صلاة الصبح ملءا ليست كصلاه الصبح الآن عندنا وقد ظهر نفاقنا لكنها كانت على عهد المؤمنين ملءا حتى أن عمر رضي الله عنه كان يبعث من يسوي الصفوف لكسرتها فقال شداد بن الهاد كنت أقف خلف الصفوف وكان عمر كثيرا ما يقرأ بصورة يوسف في صلاة الصبح فقرأ سورة يوسف حتى بلغ إلى قول الله عز وجل إنما أشكو بسي وحزني إلى الله فسمعت نشيجا. النشيج أيها الإخوة هو البكاء بصوت مع اضطراب واهتزاز في الأكتاف يعني بكى عمر بصوت شديد حتى أن شداد ابن الهادي وهو في آخر الصف سمع بكاء عمر هؤلاء هم العماليق الذين هد الله بهم دولة الكفر وهذه هي صفة الرجال أما عثمان فكان إذا نشر المصحف يبكي بكاء شديدا وإذا قام على وجه قبر أو على شفيره يقول القبر أول منزل فإن كان سهلا فما بعده أسهل وان كان غير ذلك فما بعده اعصر منه وعلي رضي الله عنه يصلي الصبح يوما فينعي على البكائين في زمان الفاضلين فيقول رضي الله عنه بعد ان اسند ظهره الى الحائط لقد رايت ناسا من اصحاب نبيكم ما رايت على شاكلتهم احد كان الرجل منهم اذا دخل عليه الليل يقف بين يدي الله عز وجل ويضرع النوم يراوح بين قدميه بين يدي الله ويطيل السجود حتى إذا أقبل إلى الصلاة تراهم شعسا غبرا بين أعينهم أثر السجود مثل قدم المعز، بين أعينهم أثر السجود مثل قدم المعزة من طول سجودهم رضي الله عنهم قال علي ونظر في وجوه القوم ولا أرى القوم إلا باتوا غافلين وذكر علي الرجال يوما فقال هم الذين يخرج من أعينهم أمثال رؤوس الزباب يعني هذا الدمع السفين الرحضاء الذي إن خرج فإنما يخرج عن جرح في القلب لا يندمل من أجل خوف من الله عز وجل وقال ابن رجب في التخويف قام أبو موسى الأشعري رضي الله عنه واستمعوا إلى أخبارهم يحدوكم إلى غز السير إلى الله يحدوكم إلى الله عز وجل قال أبو موسى الأشعري قال رجل كان أبو موسى على المنبر يوما يعظ الناس فذكر بالنار فبكى حتى أنه والله قد بكى بكاء شديدا ولم يقل الرجل أنه بل لحيته ولم يقل الرجل أنه بل سوبه بل من العجب العاجب أن ابا موسى بكى حتى بل المنبر بكى أبو موسى على المنبر حتى بل المنبر وهو يذكر الناس بذكر النار وبتخويفهم مما يلقاه العاصون عند الله عز وجل وتبكي عائشة رضي الله عنها بكاء. حينما تقرا قول الله عز وجل وقرن في بيوتكن فتذكر يوم الجمل الذي اشتهدت فيه وهي معذوره ومع ذلك كانت إذا قرات هذه الايه تبكي بكاء شديدا حتى تبل الخمار حتى تبل خمارها رضي الله عنها وقال ابو نعيم في الحليه بكى عبد الله بن مسعود حتى ملأ كفه من بكائه كانه صنبور قد فتح حتى ملأ كفه من بكائه وكان على مدح رسول الله له يخشى النار جدا ويخشى ملاقات الله عز وجل فجلس في حضرته رجل يوما فقال له يا ابا عبد الرحمن والله لا احب أن أكون من أصحاب اليمين إنما ارجو ان اكون من السابقين رجل عالي الهمه في عمله مع الله عز وجل فقال ابن مسعود والذي نفسي بيده إن في المجلس رجل يود ان لو مات لا يبعث يقصد نفسه يود ان لو مات لا يبعث من خشية الله عز وجل ونحن على أسرتنا مطمئنين آمنين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم هكذا كان خوفهم درس تلقنه التابعون من بعدهم فهذا هو عبد الله بن المبارك رضي الله عنه هذا الذي قد أصاب من كل فضيلة ضرب فيها بسهم هذا عبد الله بن المبارك قال رجل والله لقد نظرت إلى ابن المبارك فقلت من الذي فضل هذا الرجل علينا لماذا ابن المبارك هو شيخ الإسلام ولماذا ابن المبارك هو الذي على رأس العلماء العاملين؟ إنه يصوم كما نصوم، ويزكي كما نزكي، ويحج كما نحج، وجهل الرجل أن الأصل كامن في القلب. قال الرجل: فدعانا رجل يوما إلى بيته وكان فيه ابن المبارك. فجلسنا معه في البيت فانطفأ السراج. قال: فلما ذهب الرجل ليصلحه. إذا بعبد الله بن المبارك انظر إليه بعد أن أصلح السراج فرأيت وجهه قد ابتل بدموعه رأيت وجهه قد ابتل بدموعه قال الرجل فعلمت أنه عند الظلمة ذكر ظلمة يوم القيامة فبكى فعلمت أن هذا هو الذي فضله علينا أما عمر بن عبد العزيز فقد أعجز الناس أن يصلوا إلى ما وصل إليه قال الزهبي في السير بكى عمر بن عبد العزيز حتى رأينا خيوط الدم في دموعه حتى رأى الناس خيوط الدم في دموعه فقال الزهبي وهذا أمر لم يبلغنا عن أحد قبل عمر بن عبد العزيز ولا عن أحد بعده بكى عمر بن عبد العزيز الماء فلما أراق الماء اذا بالدم. ينزل من عينه وتقول فاطمة بنت عبد الملك أصبح عمر رضي الله عنه يوما فقرأ سورة القارعة التي إذا أردنا أن نختصر الصلاة قرأنا بها فقرأ سورة القارعة فلما بلغ قول الله عز وجل يوم يكون الناس كالفراش المبسوس قالت فصرخ وقال ويلي من يوم يكون الناس فيه كالفراش المبسوس ثم صرخ وسقط مغشيا عليه. قالت فلما أفاق قال ويلي من يوم يكون الناس فيه كالفراش المبسوس واسوء صباح واسوء صباح واسوء صباح ثم خر مغشيا عليه ويقول بعضهم كان عمر على المنبر يوما فقرا إذا الشمس كورت فرأيته والله يبكي ويبكي الناس في المسجد من حوله حتى رأيت حيطان المسجد تبكي معه هكذا قال ابن الجوزي في ترجمة عمر ويتولى هشام بن عبد الملك فيقول له بعض الناس إن عمر هذا المرائي الذي كان يرائي بعمله كان قد أخذ من بيت المال شيئا عظيما فذهب هشام إلى أخته وقال لها اخرجي ما أخذ عمر فقالت ما ترك عمر بعده إلا هذا الصندوق ظن هشام أن عمرك غيره من الولاة يسرق من بيت المال فلما فتح الصندوق كيف كان فيه وانظروا يا عباد الله وخذوا إسواتكم كيف كان في الصندوق رأى فيه رداء من شعر أمير المؤمنين يلبس رداء من شعر رأى فيه رداء من شعر وغل يعني رأى فيه حديد كان إذا جاء الليل جعل عمر الحديد في عنقه وفي يده كأنه أسيرا ويظل يدعو الله ويبكي حتى يطلع الفجر هكذا كان بكاء القوم من الله عز وجل ويخرج يحيى بن سعيد القطان شيخ الإسلام وشيخ الإمام أحمد خرج يوما فجلس في بيته بعض الناس وفيهم قارئ حسن الصوت فبينما الرجل يقرأ عليهم حاميم الدخان فإذا بيحيى بن سعيد يتغير وجهه قال الذي روى رأيت وجه يحيى بن سعيد يتغير شيئا فشيئا مع القارئ حتى بلغ الرجل قول الله عز وجل إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين قال الرجل فصرخ يحيى بن سعيد القطان فضرب فقاره بالباب وسقط على الأرض فصرخ النساء فخرجنا من الدار فلما وضعوه على سريره عدنا إليه فإذا به قرحة وهو يردد إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين حتى لفظ أنفاسه الأخيرة مات يحيى ابن سعيد من خشية الله ومن يوم يعلم أنه موقوف فيه بين يدي الله عز وجل وقال رجل قال لي الإمام أحمد أريد منك أن تجلسني في مجلس الإمام المحاسبي وكان رجلا بليغا على بدعة الكلام فيه فإذا بالرجل يرحب بأحمد فقال لا أجلس معه ولكن أجلسني في غرفة منعزل فأجلسه الرجل في مشربه فسمع أحمد من الحارس فلما مضى الرجل يذكر بالله عز وجل قال الرجل فصعدت إلى أحمد فرأيته يبكي حتى كاد يموت من البكاء وقال رجل قلت لأحمد يوم يا إمام كيف تقول في الشعر فقال له هات ما عندك فقال له إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الزنب من خلقي وبالعصيان تاتيني فما قولي له لما يوبخني ويخزيني قال فأخذ الإمام رداءه وقام إلى بيته وأغلق الباب دونه وسمعته يبكي بكاء حارا وهو يردد هذه الأبيات التي تلوتها عليهم هكذا يا عباد الله كانت أعينهم وكان بكاؤهم فكونوا خير خلف لخير سلف فكن من البكائين وإن لم تكن من البكائين فتباك ولا يكن أحدكم من الطبقة الثالسة فيهلك وأعوذ بالله أن آمركم بما أنهى عنه نفسي فتخسر صفقتي وتبدو مسكنتي في يوم لا ينفع فيه إلا الحق والصدق وأسأل الله عز وجل ان يجعلني واياكم ممن إذا دعي بادر وإذا نهي انتهى وعقل مسواه فهدى لنفسه وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي ارسله الى الناس بشيرا ونذيرا وعلى ال محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا ايها الاخوه ان من خاف من الله عز وجل كان عبدا لله عز وجل حقا اذ ان الخوف هو الحادي على كل خير الخوف هو الحادي على كل خير إذ من علم أمر الله عز وجل في شيء أو أخبر بنهيه في شيء فإنه بمادة الخوف يساق إلى هذا الشيء سريعا ويعمل به في محبة لا نظير لها إنكم لا تنتصرون على عدوكم ابدا إلا إذا كنتم لله عبيدا حقا ولا يصير المرء عبدا لله تبارك وتعالى إلا إذا قام بحدود الله عز وجل فإذا تقاعس عن حدوده حدث هذا الذي ترونه بين أعينكم اليوم لم يبق لنا أيها الناس غال إلا وسب ووضع الناس من قدره إن السالفين كانوا لا يقبلون على دينهم شيئا لا يساوي قيد ذره مما يحدث في ديننا الآن ذلك لأنهم كانوا لله عز وجل عبادا وأنت يا عبد الله إن ظننت أنك عن هذه الأهوال بمنأ يعني لم تتسق بإخوانك الذين الآن يمتحنون وظننت أنك الآن في منأ من ظن ذلك فإنه جاهل بأحوال القوم إن الكفر ملة واحدة والكفر خطته واحدة وقد تكالب الناس الآن بوجه سافر لا يخبئون شيئا من خططهم علينا وقد قال قائلهم على مرأى ومسمع منكم تلك حملة صليبية هذه هي العود على البدء يريدون أن يحيوا مجد آبائهم إن صح اللفظ في جنبهم فالكفر مادة واحدة وأمة واحدة وخطة واحدة وغدا ستراهم فوق رأسك غدا ستراهم فوق رأسك فاعمل لهذا اليوم حسابا اعمل لهذا اليوم حسابا وتجهز لملاقات هؤلاء القوم فلست أنت إلا أحد رجلين إما قاتل أو مقتول ولن أذكر الثالثة لأهل المساجد لما خاف الناس من الله عز وجل جازاهم الله تبارك وتعالى بأن أمنهم فصار القوم لا يخافون أحدا إلا فصارت الامم لهم أذلاء حتى أن الرجل منهم كان لا يخشى في الله أي شيء وانظروا إلى هذه الأخبار التي أمر عليها سريعا من أخبار هؤلاء القوم العجيبة كيف واجهوا المحن ومع ذلك الرجل منهم لا يهتز قلبه فيذكر أهل السير عن سفينه ويقال سفينه مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا الرجل وليست هذه الحكاية من ضرب الخيال أو الخبل في المذاهب المنحرفة لكنها قد ذكرها المعتمدون فذكر نظيرها عن ابن عمر الذهبي في السير وذكرها بعينها ابن رجب في جامع العلوم والحكم أن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في غزاه وكان في البحر فانكسر قرقوره أي مركبه أي هذه السفينة التي يركبها انكسرت في البحر فسبح الرجل حتى بلغ الشاطئ فلما بلغ الشاطئ لم يجد الجند وهو في صحراء قفراء فوجد بين يديه على حين غره أسد وأقول لكم ذكرها ابن رجب في جامع العلوم والحكم وذكر نظيرها عن ابن عمر الزهبي في السير فرأى الرجل بين يديه أسدا فإذا بسفينة واستمع له جيدا يمسك بأذنه ويفركها ويقول له أبا الحارس أنا صاحب رسول الله وخادمه وقد انقطعت السبل بي عن الجيش فدلني على الجيش يا ابا الحارس فإذا بالأسد يحدث له مواء يعني يخرج صوتا كأنه يقول له نعم سأدلك ثم هز له زيلة ثم سار بين يديه حتى رأى سفينه حتى رأى سفينة الجيش بين يديه فشكر سفينة ابا الحارس أي الأسد فإذا بالأسد يحدث مواءا ويهز زيله وينصرف رجال خافوا من الله عز وجل فلم تكن قلوبهم تتحرك إلا لله عز وجل وهذا أبو مسلم الخولاني يخرج أسود اليمن الكذاب يخرج أبو الأسود العنسي فيدع النبوه ويجتمع حوله قطاع الطرق والمرتزقة يجتمعون حول هذا الرجل والناس أسراب طير يتبع بعضهم بعضا فلما اجتمع الناس حوله قام أبو مسلم حيث خاف أن يفتنهم فقال له اتق الله فإنه ليس سمة نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلما رأى الرجل ابا مسلم هكذا يجابهه أمام أتباعه ولا يخشى منه أراد أن ينكل به أمام العالمين فاوقد له نارا عظيمة جدا ثم أخذ أبا مسلم ووضعه في المنجنيق وقذف به في هذه, في هذه النار وأحدقت عيون الناس على النار ينظرون, ينظرون إلى عظام أبي مسلم التي تطفو على النار إذ هو قد ألقي في نار مضطرمه فإذا بالقوم يرون عجبا عجيبا إذا بأبي مسلم حاف القدمين يسير على سور النار لم تمسه النار ولا شعرة منه فلما راى الناس ذلك تعجبوا كثيرا فقيل لأبي الأسود هذا الرجل إن تركته سيفسد عليك أتباعك فنفاه فذهب أبو مسلم إلى المدينة فلما راه عمر قال أنت أبو مسلم الذي قد نجاك الله من النار فقال له نعم قال الحمد لله الذي جعل في أمتنا من هو على شاكلة إبراهيم صلى الله عليه وسلم ويملك بن العباس وهذا مثال اختم به يملك بن العباس بعد بني اميه فلما ملك بن العباس كان أول خليفة لهم كان أول خليفة لهم هو عبد الله السفاح فلما أن استوى على كرسي الخلافة أمر ببني أمية فنبشت قبورهم ومزق أتباعهم والبقية الباقية منهم فقال لهم يوما بعد أن سفك الدماء ونهب الأموال قال هل من بني أمية أحد يستطيع أن يرد علي قولي يعني هل هناك أحد يستطيع أن يأمرني وينهني فقيل له نعم هناك رجل يقال له أبو عمر الأوزعي هذا الرجل هو إمام من أئمة المسلمين فقال علي به فلما أرسلوا إلى ابي عمرو الأوزعي علم أن الرجل لا محاله قاتل إذ ابي عمرو من بني أمية فلما علم أبو عمرو ذلك توضأ وصلى ركعتين يبتهل فيها إلى الذي يسمع السر والنجوى. فلما ابتهل إلى الله عز وجل لبس كفنه تحت عباءته يعلم أن الرجل سفاحا سيقتله ثم ذهب وأقبل على عبد الله السفاح فلما وطأ بلاطه يقول كان في بعض الخوف فلما وطأت بلاطه بقدمي رايت كان عرش الله عز وجل برز إلى الدنيا وكان مناد ينادي فريق في الجنة وفريق في السعير قال فدخلت عليه والله فرأيته على كرسيه كالذبابة ساعده الله عز وجل لخوفه السابق فلما دخل عليه نظر إليه السفاح وأحدق وقال له أنت الأوزعي فقال له يقول الناس أني الأوزعي وأنا الأوزعين فقال له فكيف تقول في هذه الدماء التي سفتنا فقال له الاوزاعي في قلب المؤمن شديد الجأش قال له يميتك قال له حدثني فلان عن فلان عن جدك ابن عباس وابن مسعود وعائشة رضي الله عنهم جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث السيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة يعني يريد أن يقول له باختصار أنك قد سفكت دماء لا تحل لك أو بمثل هذه الجمل يقابل السفاح لكنه جأش القلب وقوته فإذا بالرجل يتلمز كما تتلمز الحية وتلمز الحية يعني يتلوى كما تتلوى الحية ويحدق إليه بنظره مغضبا قال الأوزاعي فرأيت الناس من حولي يلمون سيابهم خشية أن يصيبهم دمي يعني علموا أنه سيقتل لا محاله قال الأوزاعي وانظروا إلى قلبه السابت قال فأخذت العمامة فقدمتها وكشفت عنقي حتى إذا ما ضربني بالسيف نزل على عنقي مباشرة الرجل صار لا يهاب الموت فإذا بالرجل يقول له فكيف تقول في هذه الأموال التي نهبنا فقال له الأوسعين يميتك الله عز وجل ثم يحييك ثم يميتك ثم يحييك ثم تبعث بين يديه فيسألك عن الصغير والكبير والنقير والقطمير فانظر كيف تقول له غدا قال فتلمز كأشد من الأولى فظننت والله أنه لا محاله قاتلي فقال ليخرج فخرجت من عنده قال الذي يروي عن السفاح لما مات ابو عمر الأوزعي قام السفاح على قبره فقال والذي نفسي بيده ما خفت من أحد مثلما خفت من الأوزاعي والله لقد كان إذا رأيته كأنني رأيت الأسد هكذا جعل الله عز وجل رهبة الخائفين في قلوب الناس أجمعين فهذا يا عباد الله كما قلت لكم هو مفتاح دور الأمم فإن شئتم أن ترتفعوا مما أنتم فيه الآن فاخشوا الله عز وجل نريد الذين يتحنسون لله في الدياج نريد الذين يصفون أقدامهم الليل لله عز وجل نريد دموعا باكية بين يدي الله تبارك وتعالى فبمثل هؤلاء تحيا المبادئ وتنصر الأمم أعوذ بالله أن آمركم بما أنهى عنه نفسي فتخسر صفقتي وتبدو مسكنتي في يوم لا ينفع فيه إلا الحق والصدق وهذا ما تحصل للنظر الكليل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 اللهم انجي المستضعفين اللهم انجي المستضعفين اللهم انجي المستضعفين اللهم كن للايامى والسكالى واليتامى والمجبورين اللهم كن للايامى والسكالى واليتامى والمقهورين اللهم كن للعزل القتلى من المسلمين اللهم قاتل الكفره اجمعين وامنحنا أَكْتَافَهُمْ حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون قاتلهم في جوهم وقاتلهم في بحرهم وقاتلهم في أَرْضِهِمْ واجعلهم وأبناءهم ونساءهم وأموالهم وَأَرْضَهُمْ غَنِيمَةً للمسلمين <ترجم> <آه fluffy były> خذ <خز> منهم لأطفال المسلمين حتى ترضى، وخذ <خز> منهم لنساء المسلمين حتى ترضى، وخذ منهم لشيوخ المسلمين حتى ترضى، وخذ من دمائهم حتى ترضى. اللهم خذ من دمائهم حتى ترضى. اللهم خذ من حتى ترضى. اللهم خذ من حتى ترضى. اللهم أذن بفتح المسجد الأقصى. اذن بفتح المسجد الاقصى بفتح المسجد الأقصى. وارزقنا اللهم فيه صلاه قبل الممات وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين واعتذر ان كنت قد أطلت عليكم واقم الصلاة